الله عليه وعلى آله وصحبه أشتركنا الكثير أما بعده هذا كتابنا صحيحة الله مسلم الله تعالى كتاب الزكاة على الباب الرجع العشرين باب كبوتي أجري المتصدق وعين وقعت الصدقة في يدي غير أهلها ثبوت أجر مقصد يعني ثبوت ثوابت وأجر ونفوع هذا من الله موقع القبول والرضا وإن وقعت الصدقة في يدي غير أهلها والمراجع إخوة جزاك الله خيرا الصدقة النافلة التطوع وإلا الصدقة يجب أن تقع في يد من هو أهله ومن يستحقه فلا تغني الصدقة ولا تبزئ الصدقة لغنيهم يأخذها وهو غير مستحق ليس من أهلها باب تبودي أجل متصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها من هم غير أهلها؟ كالغني مثلا معنا غير مستحق لكن هذا المقصود به الصدقة التطوع النافذة الصدقة المستحبة وعليكم السلام وحباوكا قالا حدثني سويد بن سعيد يقول كل ما مسلم حدثني سويد بن سعيد قال حدثني قال حدثني حفص بن نمير هذا السلسله كما ترى سويد بن سعيد حفص بن نمير فيها كلام قي نظ لكن بما حفص بن نمير اضطر ان يخرج لاهل هذه السلسله يقول عن موسى بن عقبة وأخوه إبراهيم بن عقبة موسى بن عقبة صاحب المغازي كان الإمام مالك يابهول عليكم بسير الرجل الخطة الصالح موسى بن عقبة وأخوه إبراهيم بن عقبة موسى بن عقبة أخباري صاحب سير صاحب مغازي وأخوه إبراهيم محدد أخوه إبراهيم محدد علمان من بيت واحد عن أبي الزناد عبدالله الدكوار المجن العلماء المدينة عن الأعرج عبدالرحمن بن هرمز الأعرج أب عن أبيه ريوته معنا يا عبدالله ها تعال هنا هل عشان لا أيوه. رقم كم عندك؟ 20 25 25 الحديث رقم كم؟ عدتنا سويد بن يساير اختهله يا شيخ خان عن موسى بن عقب عن أبي الزيناد عن الأعرض عن أبي وريرة أنتم تعلمون؟ أن من عند أبي عن الأعرض عن أبي قيل فيه من أصح الأسانيين صح؟ أصح الأسانيين علي النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقه الليلة يعني ايه يعني في الخفاء صدق في الخفاء فخرج بصدقته فوضعه في يدي الزمير وأصبحوا يتحددون تصدق الليلة على زمير قال اللهم لك الحمد على زمير لا اتصدقن بصدق شوفوا عند الرجل هذا سبحان الله لا أتصدقن. يعني كنه يقول والله لا اتصدق انا اللام لا نقص فخرجت صدقاته هي هوابع يد غنيين فاصبحوا يتحدثون وصدقوا على غنيين. معنا. قال اللهم لك الحمد على غني لا تصدق الناس بصدقاته وخرج بصدقاته فوضع في يد سارق فأصبحوا يتحدثون وصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي أته آث إما في المنام وإما في اليقظة فقيل له أما صدقتك فقد قبيلت ليه أول حاجة هذه صبت نافدة صبت التطور وقعت في غير أهلها الرجل لا يعلم الرجل ليه لا يعلم بحلها والله أصلا قال أما يقول أما الزانية فلعل تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما اعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته كم حديثا قرانا ها يلا يا شباب نصحبي نص. سبحان الله كم حديثا شريف حديث واحد برك يا الشيخ امامك يا فضيله الشيخ محمد كم حديث؟ حديث واحد بس صح؟ قال باب اجر الخازن الامين خازن امين عامل وكيل ها انت لك سكرتير مثلا ليك وكيل ده عامل عندك مؤتمن على رصيد من المال مثلا ها في انت موزع اعمل هنا اعمل هنا اعمل كده اسوي الله عنه كان على مال النبي عليه الصلاه والسلام ونفقه النبي عليه الصلاه والسلام من؟ منذ اسلم منذ اسلم ها وهو في مكه في, في نفقته عليه الصلاه والسلام باب اجر الخاذن الامين معناه والمراه اذا اذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدات باذن الصريح او الشيخ ابن صريح كلام نقد امر او عرفي معناه العرف ده يعني؟, يعني لما تخرج حاجه زيها الزوجي مش هايزع لو تخرج مثلا بتسلط خبز علب الكابريد علب الصالصة أشياء يسيرة بدون هوم يتكلم دي أشياء يسيرة بخلافها ما تروح تحط يده في جيوه واتطلع الدولارات ويقوله خده يلا خده خده فزع الدولارات اللي هو عايش مين أصلا فبقول العرفي في العرف اني تسلط الخبز هذي ما حد يتكلم فيه الزوج راضي سامح ثنائيه سن... في الاحاديث ساتر ها انما كثيرهم اتدرم... طب عايز استئذان شيء من الدراهم اليسيره لا باس العرف جرى على ان هذا اليسير لا مشاحه فيه لا مشاحه بايه معنى ولا معاتبه لكن فرضنا ان الزوج يمنع في هذا ايضا لا تخرج الا باذن باب أجر الخازن الأمين وبعدين خازن ايه أمين ولا غير أمين أمين هو دا اللي يأخذ الآزر والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجي غير مفسدتين بابني الصريح أو الأوفين قال حدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة وأبو عامل الأشعري وابن نميل وأبو قريب وحمد بن علاء الأمداد كلهم على أبي أسانا قال أبو حدثنا موسى قال حدثنا أبو رايد عن جلبي أبي مردى عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخازمة المسلمة الأمين العامل الوكيد الذي ينفيده وربما قال يعطي ما أمر به يعني يتصرف بإذن المالك بإذن السيد بإذن صاحب المالك فيعطيه كاملاً موفّداً طيبةً به فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين شوف ازاي؟ مشارك إنه شارك الطعام فيشارك في الأجر معنى يقول في فيناله نصيب من الأجر وحظ من التوافل والفضل قال أحده الموت أصدر طيب معنى كامل؟ أحد وإيه؟ الموت أصدر طيب هذا حدثنا يحيى بن يحيى أن السعوري أهل زكريم وزهير بن حارب عليه السلامة الله وزهير بن حارب رئيس بن إبراهيم الحنظلي بن رهويه الإمام جميعاً عن جريد بن عبد الحميل الضبط قال يحيا يحيا ابن من <تصفيق> ابن يعني سبوري يقول الإسلام قال أفرنا جريب عن منصور ابن المعتمر عن شقيق ابن سلم معناه عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة رضي الله عنه أم عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأته من, بي من طعام بيتها شفك من طعام بيتها شوية ملحة تويت بولن كسره خبز المعون المعون ده اللي هو الناس محتاجينه الابره محتاج ابره الجاره اللي محتاجه ابره محتاجه خيط تضم خيط القماشه الايه واحده بتقولها ضومي لي بالله عليك لان مش ده كان موجود زمان بالله تخرج عند الجاره تولع الشماريخ شارع كان جاز سيرك يا حاج اسمع خلي بيقول لا يوجد الناس عاشوا فعلا حياه الاول لكن كلهم كانت متواضعه ومحبه وتراحم وتراحم سبحان الله اللي هو نشوف كيف الحال اختلف اختلف تماما ده لله والله ان شاء قال اذا ان فقدت من البيت من طعام بيتها غيره بس. ايضا لو انت ان مساله تقول اذا ان فقط. تشمل النفقة على البيت والأولاد والعياة والنفقة للصدقة على الجارة والمحتاج والمسكينهم إلى ذلك إذا الفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدتين في واحدة كده الحصائب البيت ما شاء الله صاحب التهيئ التوفير تحط كل شيء في مكانك مش واحدة بقى لسه على حاجة شهرين ما انتهتش والصلاحين ما انتهتش تلما ده بالزبالة ده اصله كنه مش عارف ايه جرافيم ولا مشاكل ولسه فيها شهرين مثلا صلاحيه الله اكبر الشهرين صلاحيه تمشي ما لا اصل بخاف يكون فيها مصل فحصلها بقى في الزباله ودي مرميه في الزباله والعيش ده مرمي في الزباله الله طب وبعدين ده الله هيحاسبني على ده الله هيحاسبني ما هو اقتصاد الناس اللي بهدلوا مثلها انا عشت في بلدان ورئيزة أناس ربما الغنمة مطبوخة مجهزة عليها من كل أنواع المشاهيات بس يخطفوا منها خطفتين كل واحد يخطفها وهي كده برزين ورموها في الجمامة وعلى هذا كان يعيش بيوت ألف من البيوت حتى تبرع جمعيات يجمعون هذه الأشياء مع المرقاب اتصل علينا لو عندك عزومة مواقع عزومة مواقع وليمة ايوا اتصل علينا ويجاهزوها في كيس ابنها كياس وعلب وعالفين جداول كده مساكين فقراء ايتام ونروحوا عالفينهم طرقوا اطوابهم ويوزعوهم ايقصهم يسك هذا عم الخير جو الله آلاف الأسر على هذا الشئ سواء في بلاد سعودية سواء في بلاد الإمارات والخليج والكواد فبلادنا مصر هنا صارت جد فيه ورد جمعيات من هذا النوع الحمد لله هذا الخراب قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها من طعام بيت غير مفسدة كان لها, كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب لكن كل هذا بإذن الزوج كما إذن صريح وإما إذن عم وإما من غير مفسدة شيء يسئل ولزوجها أجروا بما كسب وللخازن مثل ذلك لأنه إيه أخرج بإهل ورخصة ومشهورة أو أمر لا ينقص بعضهم أجر بعض شيء يعني هم مشاركون في الأزل ولا اتفزحهم هذا لا يضيع على بعضهم الأجر والثواب فلو حددناه ابن أبي عمر فلو حددناه ابن بن عياض معنى؟ عارفين قطير ابن عياض هذا؟ ها الإمام النسك العابد المحدد معنا يا إخوان المجاور لبيت الله عن منصور بهذا الإسناد وقال من طعام زوجها من طعام ايه؟ نعم من طعام بيتها يعني قال حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو المعاوي عن الأعمش عن شبيق عن مصر عن عائشة تقرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسجته كان لأجرها ولو مثله بمكتسابها ولها بمعن فقط عاونا جميعا على الخير وللخازن مثله ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا قالوا حدثنا أبن نمير قال حدثنا أمي وأبو معاوية عن الأعمص بعد أنتم تقرأوا صحيح مسلم دنانير تعدوا نعد نعم عندما تقرأ في صحيح البخاري كأنك تعود ضدنانير عدا كده تقرأ في صحيح مسلم كأنك تعوده عدا مغرفة بكتاب الثاني تمشي وانت خايف يمكن له ضعيف يمكن له وحي ها؟ يمكن معلول يمكن معوج يمكن مضهوب يمكن... <تصفيق> <تصفيق> يمكن في شوال يمكن في شوال ضعيف وانما انت تمشي هنا عارف انك ماشي آه في راحة مرتاحة لبارك الله فيك الشيخ حمد أيضا بسلم عليكم بيفسر الرسائل سلم عليكم وهو متغيب شوية والشيوات طبعا متغيب معه خذ إذا كنا خير خذونا قال حدثنا أبي وأبو معاولا علمت أعماشي بهذا الإسناد إيه؟ نحوه قال باب ما أنفط العبد من مال مولاه من مال مولاه أي ما حكم هذا وما ثوابه أو أجره وما وزره ودركوا قالوا حدثنا ابو الفضل بن ابي شيبه وابن النمير وزهير بن حار جميعا في الضب كام انا عندي الباب 26 كله كده وما فيش خلاف بين المسلمين 26 تمام تبرك الله قال عن حفص بن غيا قال ابن النمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى ابي الله ابي الله واحد كده لطبه كده ابي الله ما كانش ياكل الله معنى؟ في ناس كده إلى الآن يقولك ما كنش اللحم ما كنش السماء اللبن في أن ناس لو تجيب لهم لبن ممكن يعني يتقايا ما يملايك بل لبن ولا مشتقاك اللبن وأعرف واحد ما يكونش اللحم فقط هذا أبي اللحم ما كانش بيكون اللحم صحابي جدي معنى أبي اللحم نفسه صحابي قال لكنت مملوكا وهذه من, من الألقاب والكلة الفريدة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مالي مولئي بشيء قال نعم والأجر بينكما نصفاني نصفاني يعني لك قسمه ولك قسمه قد يكون هذا أكثر المالي معنا ها إنما مقصود نصفاني يعني قسمان, قسمان شطر هنا وشطر هنا نصيب هنا ونصيب هنا مش معناه خمسين وخمسين مش معناه كده أو خمس وخمس مش معناه كده طيب. بس محمول هذا على ايه على انه استأذن سيداه وبرضاه اما اذن صريح نقه واما اذن عرض فلو حدثنا قد ابن سعيد ابو رجاء البغلالي فقال حدثنا حافل يعني ابن إسماعيل عن يزيد يعني ابن أبي عبايد قال سمعت عمير المولى آب اللحمي قال أمرني مولاي أن أقدد لحمه شاهدوا بقى أقدد لحمه اللحمه بيقددوه بنشفوه في الشنس كده بعدين يعلقوا كده ينشطها اشتقوا منهم تقول السبب ماكيش تأكد فلاجة ولا دي في لازر ولا في لازر ولا دي ولا دي ولا دي أعني كده عارجوه في الشمس جدا في الحباب بس تنتمي عليها من نمله بس ما طلعوهش نمل تاكل منه ما شاء الله طول السمك كنا نفعل هذا في بلاد يمن ما شاء الله ما أحسن هذا وانتال تفرقه كده لحم السمك القرش فيه أحجام فيه كده وفيه كده وفيه كده فيه في مجزل كفلها ومجلد. تقطعوا باردول لحم السمك وتشريقه تفدينه وتشرق يعني خليف الشرق الشرق اللي هو ايه ايه الشبس تشرق وبين تشرق معنا آآ تاكل منه كل السنة طلع ويالله حطه في شواء ايه في شواء فانا كاش في تلاجة بقى او في شواء وعلك الشواء ووقت الغده طلع وماشاء الله لكن الله فعله ومضعه هتقول لي عشاء من عند الصايغي عشاء من عند بزوم عشاء من ابرامول ما فيش طعم زي هذيك الاشياء بتاع الزراد صامه هادي ها من من من المفسدات المكدرات الله مش طعم لا فيها كيماوي ولا فيها سلطانه ولا فيها مصايب طيب يقول هنا امر أن يقدم ايه لحم فجاني المسكين شوفوا بقى فطعمتوه منه فعلم بذلك مولاي فضل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فداه بضل لما ضربته انت ضربته ليه وقال ايوه طعمي بغير ان اذره فقال الاجر بينكما ها هذا شيء يسير يعني بقد اعطره حته كده اعطره حتتين ما بيضرش ما فيها مشكلة يعني ما وديش كل الطعام ما وديش كل اللهم لأن هذا شيء يسير الشيء اليسير ده اللي جرى عليه العرف إن ما فيش في كلام ولا عتاب ولا لوم ولا كده يمشي ما فيش تهبت تضرب مولاك يعني يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي ومعنية شكوة واحد من هؤلاء إلى عليه الصلاة والسلام كبيرة انت بل تغلط في واحد من جنان ويجي يشتكي الواحد عزيز عليك يالت مراحل يالت مما ضربته يالت مما أبيته وأنا كلمته ده راح يشتيك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال فلك الأجر يقول فقال أجري بينكم ليه؟ محمول أن أعطى شيء يسير والعرف يسمح به أنا مقصودا قال حدثنا محمد بن رافع أنا دائما نحكي لكم الكثة اللي فيها إيه؟ الرجل البخير الذي كانت زوج مرأة كريمة فجاء طارق يطرق الباب يسال ف قامت دي طلعت ها قام زوجها البخيل الغني الغني ضربها وعاتبها وضرب المسكين واخد الفتره وضرت الايام قام هذا الزوج البخيل طلق المره الكريمة دي وراحت تسيبها وهو افتكر الايام دي ولا يقوليش وانا معايا يقولها الملايين زي بعضهم يقول له انت رصيدك كام بقى قال انا انت عايز رصيدي عندي ده كلامك ولا عندي سؤالك؟ ده سؤالك كده غرور واحد ثاني قال لو... لو الفقر صاروخ ما ادرك لو الفقر كان صاروخا ما ادرك ف افتقر هذا الزوج وطلع وهي راحت تسبيل لك زوجت رجل أخر فبرك الله فيكم بينما هي مع الزوجان في بايد طرق الباب طرق فجامت تنظر جالت لا واحد يسأل بسعب أن أعطده أي حاجة فشفيته عرفيته ففكرت فقال زوجها الجديد إيه اللي تبكي بيه الأكل كثير المال كثير. والله بسط على فقالت أنا مأبك من أجل هذا هذا زوجي الأول قال وأنا السائل الأول الله قلت وأسأل السائل الأول وقلت. ما تقول ليش أنا عند الإنسان معكم وارد وارد ده إن شاء الله في غمضة عين ما في حاجة يصبح الحقير الكلاو ماذا بيحصل كم من ملك مالك من يصبح في عشية وبحارة لا جي سياسي هذا حصل طب انت عندكم ملك إرام الشاهر أين الشاهر في أبوال وفي غناء في جبروت وفي بطش وفي كذا في كذا في يوم وليلة الشاهر كان لاجم بعد ربها بعد الخدم والحجم بعد الجنود بعد كذا وفيك أيام نداويها بين الناس ما لا تغطر واحد عنده عفل يغطر العفل هذه مصيفه واحد عنده مال يغطر المال هذه مصيفه وهاد عنده قوه لما كان واحد طلاق الليله ما شاء الله في عافيه بس دبر منك اللي بيكلمك وهيمشي بيقول لك ده جاله اكتشف ورم بسرعه في لحظه في خمس دقائق مفيش خمس دقائق اتصل عليه قال له ده عنده ورم سرطاني ظهر ازاي ده في لحظه برم. بيكون بيكلمك وبيجيله ظرف انت تمشي منه تسلم عليه خلاص تقول له ده فلان اسعفوه العنايه المركزه ده بيحصل وهذه الايام لم يستعمل فوهنا زوج كام حرفا ذكرت ذلك لهم فدعاه فقال لي ما شوفوا حنان النبي عليه الصلاه والسلام ورحمته لي ما فقال يعطي طعامي بغير ان امره شوف النبي عليه الصلاه الاجر الاجر بينكما خلص طف النار نار هنا والنار دي غضب هنا وغضب هنا ده زعلان انه بالكم ده غضب والثالي برضو زعلان ان قطعة من اللحم رحت قال اجر بينكم قطعة من بين الهار اجر بينكم خلص كلين عايزين الاجر صح اللي بقى كلين عايزين الفضل والثواب قال حدثني محمد الرافع قال حدثني عبد الرزاق صلعاني ابو بط قال حدثني معمار ابن راشد ابو عروت عن همام ابن منبه اخوه وهب ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبوه هراية لأيه الصحيفة الصحيفة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة شوه ازاي ناهي وبعلها شاهد إلا بإذنه لأنه له حق الاستمتاع وهذا محمول على الصيام التطور على الصيام ايه على جانب التطوع النافله اما صيام الواجب ها فهذا ليس يعني وليس اشمل الحديث ان كان هذا الصيام الواجب في سعه في وقت موسع فتستاذن كانت عائشه تؤخر ما يكون عليه من رمضان ها الى شعبان فباب لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لا تصم المراه بحق الزوج لو قلت أميرا أحد أليس سجودة لأحد لأمرت المرأة أن تسجودة لزوجها لماذا لهم الحق قالوا بعلوها شاهد يعني حاضر غير مسافر شاهد يعني مقيم حاضر إلا بإبنه ولا تعدن في بيته وهو شاهد شوفوا إزاي إلا بإبنه. يعني لها أخ الزوج والله يكره ان الاخ دايزين ما فيش داع معنا يا طيب لا عم الزوج يكره ان يدخل حتى المحارب اذا كان الزوج يكره واحد من المحارب يدخل البيت ما يدخلش الا بابن الزوج ما اي زعل ولا فيها اي غضب وما داعي ان احنا نكبر المسائل ونصحها بالأمور اما نعرف الشرع وواجبات الشرع صدرنا بارك الله فيكم صدرنا التسع مش يضيق فرجم بيت قال ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذن وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف الزلي له وما أنفقت من كسبه من غير أمره معنا؟ يعني غير أمره في اللي معنى درس لان الشعلاله ولا مش عارف اجته بره والله فاين سنه الصوت قوي يعني مش عارف في شده انت تمشي ولا كنت اللي ما تسمعش متسيكل صوت فهو يسمع ايوه بس في مشكلات للضروره ده مش انا مشيت في مكه وامكن كثيره في الصعيد ما تسمعش الصوت متسيكل زي بطاريه كده شغاله بطاريه وحاجه ما تسمع مصممه الاشياء والشكل ده داخل فيهم في الحرم ضروره المجد السياره اللي في الحرم في الحرم ده بيجي الكهرباء كله في بطاريه في بس كده ولا تسمع له صوت باللازم نشتكي في اللازم العربيه دي مصممه عشان تسمعش له صوت انما هنا شوف اه ده ربنا الله يستر في حاله اذا الله خاف هل هو مع فقط من كسبه من غير امره فإن نصف أجره إيه له هذا المقصود إخوة من غير أمره ها الصريح من غير أمره الصريح طيب طيب يقول هنا باب من جمع الصدقة وأعمال البن قال حدثني أبو الطاهر المصري وحرمال ابن يحيى التجيب والورد لأبي الطاهر قال حدثنا ابن وهب من ابن وهب ها محمد عبد الله في طبقاته عبادلة الذين يرون على ابن الله اعمالهم يا اخواننا لو ذكرتمهم لكم 20 دينارا ايوه عبادله لا احنا عايزين اهم اللي في طبقه البلوه انت مش الصحابه هم عبد الله واحد واحد عبد الله بن سلام القاني احسنت هذا واحد بالضبط احسنت عبد الله بن لا عبد الله بن المبارك في طوقة ابن وهبه وعبد الله بن يزيد المكر أنا عبد الله بن وهب إذا روى أحد هؤلاء عنه ابن الهيعة فروايته مستقيمة لأن ابن الهيعة تغير يراحل بسبب ما أصابه فإذا روى واحد من هؤلاء العبادين الأبعاد عن ابن الهيعة فرواية مستقيمة من يذكرهم لنا قبل أنه بسيط؟ الشيخ محمد أبلغ أبلغ عبد, الله بن عبد الله بن مبارك عبد الله بن يزيد مقري عبد الله بن مسلم بن القعنب القعنبي معناه يا إخوة؟ يونس وابن يزيد أين؟ عن ابن شهاب المرسل. عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفقه شو كبعه؟ زوجين سبيل الله نوديا في الجنة يا الله من أنفق معناه من أطاع الله في بابين من أبواب العبادة فالصلاة وصيام مثلا صلاة وصدقة صلاة وصدقة وصيام صلاة وصدق وصدقة وصيام وصدقة وصدقة وصدقة ورأس الأرحام مثلا إحسان إلى الجار يعني إذا كان قام بأمرين وخصلتين فمن برك من يقوم بخصال كثيرة من الخير قال من أنفق زوجي في سبيل الله نوجي بال جنة يا عبد الله هذا خير هذا الذي فعلته خير فمن كان من أهل الصلاة دعيا بب الصلاة ومن كان من أهل İşAB دعيا بب الجهاد دعي وبما كان من أهل الص دعيا بب الصدق ومن كان من أهل الصيام دعيا بب الغيال قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما ألا أحد يدعى من تلك الأ nghواب من ضررة لابد يدعى من هذه الأبواب كلها فهل يدعى أحده من تلك الأبواب كلها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم وبعدين انتم لابد أن تعرفوا الجنة كان باب لها ثمانية أبواب بش دي أبواب يعني انصح التعبير رئيسية في أبواب بعد رئيسية الثمانية دي أبواب أخرى أكثر من ثمانية واكثر من عشرة كما جاء في أحاديث أخرى بارك الله فيكم لأن خصال خير ليس معصورة بثمانية معنا؟ أبواب النار سبعة صح أبواب الجنة كامل ثمانية بس ثمانية دي انصح التعبير الرئيسية كبيرة عمومية أما بعدها أبواب أخرى لأنه صار خير ليس معصورة في ثمانية طيب قال ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم وأرجو أن تكون منها الحديد هذا يذكر في مناطق وفضائل ابي بكر الصديق خلاص يا اخوه قال حدثنا عمرو الناقد ايوه هي ضروره يعني مضره ام ضروره يعني لا بشتان هذا ما يجب نقول لا بجد يوضع لزاما لزاما يعني وحتما نعتقدنا في اثنين سؤالين سؤال كده تمام والمراه وانت تحب ليه لماذا ابواب النار سبعه وظلمات في رقم لم تبق رقم الذي النور واضح ومقفي ما انت لما تجمع و 8 15 فكر 15 20 اه, آه. آه. هو يوصلني بقى من الباقه ان اقول كان لما انت عندك عليها 19 انا الله و انا قادر اقلب الابواب هو كل الابواب انا قادر بس ما فيش مع سبعه بتاع النار وثمانيه بتاع الجنه شرط ايه واترابط فما تبصش نظره الى سبعه ابواب النار بس بص منها الى ابواب الجنه فهمتني عشان يصح الامر برضه ما تنساش ما تنساش برضه ال 19 اللي هم على النار اللي هم على ايه غزله النار عفوا نقول يا اخوان للنار والمسلمين جميعا طيب ثاني اصل انا الشيخ محمد الدكتور يتلو على الانبياء الله يخليك نسيب نركز ان كانت بتدور ما بتحتش ومخاطر وقت في زمن معين قال الكلام ده لازم لازم والله انا بعيد عقد من هذه المساله عايز ايه عايز بحث عشان لو في روايه نقول بجوز لعل هو ظهر له روايه من ممكن زراك الله فيك إيجاعت بالأردن بقى آه. عندي الشيخ الألباني بقى عندي الشيخ الألباني بقى لكن ما حصلش نصيبها أه لا إن شاء الله ما. الطلاب الألباني طلاب يعني ممكنين أو ممكن ممكنين الحمد لله ضيب نرجع لهذا زراك الله فيكم يقول حدثني عمر النظر والحسن في الوادي وعبد ابن عميد ابو محمد قال روى حدثنا يعقوب بن سعد قال حدثنا ابي عن صادق قال حدثنا عبد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ماء خلاف معنى السفي بسناد يونس ومعنا حديث قال حدثنا او حدثني محمد بن رافع القشير بن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبه قال قال حدثنا محمد حدثني محمد هو السمين قال حتى ذنها الشباب قال حتى ذنها شعبال بن عبدالأحوال <تصفيق> عن يحيى ما كني أتوب لو عرفتمه فهم يحيى بن أبي كفير يحيى بن أبي كفير أبو نصر اليماني أبو نصر أبو نصر اليماني إن الكنة الجميلة أبو نصر عن أبي سلم بن عبد الرحمن أنه سمع باه هريرة يقول من يحفظ قوله جميلة ليحفظنا بكثير الشيخ أبن العالم لا يستطاع العلم براحة الجسم صح سند حتى أنت والله لو عايزت تكون طبيب برضه ما تكون طبيب إلى بعض التعب أو مهندس أو محاسم أو, أو, أو أي مينة دنيوية لابد تتعب هتوصل الله جزائي يقول دي منتع لا يستطاع العلم وراد العلم الشريعة والحال إلا أهل يستطاع العلم براحتي الجسمي يعني ما ينفعس الإنسان جدا كل يوم نايم وعليه البطني عليه وعايز بقى يحفظ الله حديثة فظهوا انت نايم جزائي ويجي النحو الصرف وانت نايم ويجي الفقه وانت نايم والأصول وانت نايم ما شاء الله أبشر هتكون مع المفاليس <تصفيق> مره فلا بد تتعب لا بدك تشمر وتتعب وتسهر وتكتب وتقيل وتراجع وتذاكر وتردد امالك هتعمل ازاي هتحفظ ازاي هتكون امام يعني يقتلبك ازاي وتنفع الامه ازاي لا تتعب يا ده صاحي فلا يهرم في طلب العلم اه يهرم في طلب العلم وبعدين لابد تذكروا دائما كلام ابن المقفع ده كلام زل بنقول فيه العلم يعطيه كلك يعطيك بعضها تشوف كده القطعة كده كده ماذا يعطيه كله؟ يعني يعطيك كده تفرر له 24 ساعة بغطه بحر لا ساحل له مالوش آخر مالوش آخر معانا؟ يعطيه كلك يعطيك بعض حتة كده وانت لو جات لك الحتة دي احمد الله احمد الله لا ان تعلم المادة ودروسنا تاخد اقعد متفلهني بعد قبل الفخ وبترصر عليا لكن والله المادة تعلمها ومتقيدها ودروس من الرب اقعد متفلهني ذاته وواحيانا ربنا يحزن احيانا عقلها اكثر من كم راجل في حفظه ومراجعتها ومذاكرتها وانت اجتهاد وعندنا شط ممكن تسمعلك في انشاء الحاره والحي وبتعطيهم درس اكثر من الشيخ اللي وأكثر اكثر من اي واحد يا شيخ انزال على اخيه الشيخ شيخ مركز مش من الله. الا الله انا وكلم عن اخوات الصالحات هنتكلم على اخوات الصالحات والله طالبا بالكم العلم نتكلم على صالحات العلم كمل واحده كمل واحده طلبة علم صحيح مشتهده بيتعلم النحو يتعلم الفقه يتعلم التفسير الحديث العقيده وعامله جهد ربنا ما يقوم به 50 رجل والله ده موجود انا لقيت هذا النفس في بلادنا موجود وفي بلاد السعوديه موجود وفي الخليج موجود يعني انا احب اموت اسيب عليها حمل ليه وما لناش العلم الكبير اللي بيعلم يقول بس في امراه في امراه تعرف تقوم بدها وتعرف دون بدها فين وفين في شخصيات الله يعطي فضله من الشاعر واكثر <تصفيق> كثير الطلبه بيقولوا كلمه في واحده فعلا في هي قائمه بهذا المجال وقائمه بهذا المجال الله يعطي فمعيشه رضى عنا افقه لنساء العالميه مالك كانت قائمه بالبيت وهي علمت النساء والرجال مش النساء بس عندي الرجال والنساء الامر ما هذا فضل الله يعطي من قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا خرج رفيقكم محمد بن عبد الله بن زبير قال حدثنا شيخ الحاقه حدثنا محمد بن حات الله يرضى له قال حدثنا شباب قال حدثهم الشيخ بان بن عبد الرحمن عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلم عن عبد الرحمن انه سمع باغر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفا زوجين في سبيل الله تعالوا خزنه الجنه كل خزنه باب أي ببل يعني ايه يا فلان ترخيم اسموا ايه اسموا ايه ترخيم يا عائشة يا عائش صح يا أبا غريغة يا أبا ترخيم اسموا ايه ترخيم أي فل فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليه يعني لا تحزن عليه قال رسول الله يعني ايه يطوب له ايه سعادته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا ارجو ان تكون منهم طب من مناقب وفضائل ومكارم الصدق صح وفي جواز المدح في الوجه صح بس اذا كانت المفسده منتفيه ها ومامونه مدحوا في وجهه لما جاء ابو بكر قال يعني ازاره ارتخى قال لسه منهم ها صح لا لا. منها لا ولا لا لستم لنا لكم يا لا ولكن أما هذا فضله منقبة ومتحه ثناء لكن مأمون في حق إيه أبي البكر إنما ممكن تجد من يتمتح واحد المتح يعني يفسده يصبك بها كأنك لبحته كأنك أصمت ضهر واحد لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه قل أحسابه كذلك ولا أزكين هذا التحدي بقى حدي زي من الإنسان كده يشوفه حاجة تعجبه من مال ما شاء الله وكترت لنا تنع تنع العين لان العين ايه حرق ولو كان شيء اسمه القدر لكان العين, العين. العين وبعدين اكثر الموت العين. بالنفس بالعين النفس اسمها ايه العين هي تسمى برضه النفس معناه يا اخوان بالنفس وان العين لا تدخل لراجل ايه القدر والجمل الجمل كبير جدا ما شاء الله شوفوا يعجبك يجيب لو يبيعه يولق بي نظره يحطوا ثابت في الارض يتلطف في الارض ما انا مش عارف يتلطف بجبل في جبل يتلطف في سينا في جبل اه في, سينة في جمال. برضو بجبل اه برضو مطرح في جبل البدء ودوله العرب أنهم مجموعة هؤلاء المبتدين بغنصروا السنة كمان أوه يعلم آآ لنت أعرفهم وأنا أعرفهم بغض كانوا لا يعتنون بحسب العلم كانوا لا يعتنون بحسب العلم آآ يمزة مان معهم كانوا يدرسونها كمان آه. ما راحت لان الجيل لا أرحب خلاص جال جال جال ثاني جيل آخر جديد متعلم بالإسماج وحدثنا وأخبرنا ويقري معاه لحجتي ما زي زمان اليوم اتغيروا الجيل ذاك القديم راح والجيل الثاني ها كنت اذكرهم على جثه وطنا في انصار السنه كل العرب طب من اول جيل الاول بيمشي على العادات اللي انت بتذكرها لنا وطوق لا العلماء ايه مش وطوق من هذا عشنا ذيك الايام ورفق الحمد لله نجننا من قال قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا إذا المؤمن استفيد من الحديث ده إني أرجو أن تكون منهم جواز المجح في الوجه إذا كان المفسد مأمون قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مرواد يعني القزاري عن يزيد وابن كيسان عن أبي حازم أشجعي وبعدين انت إيه شوف لا يقمن إيمان العبد حتى يكون عنده ما بحوق وقادحوه سواء عايزين يوصل هذا بقى عايزين يوصل الضرجة لك شوف كده ما أشير في نفسينا كده هو ذير وصلنا للضرجة لك ولا ما وصل لاش ماذا؟ مادحوه وقادحوه سواء عنده ايسا احيانا يقول لو تنتهي الشخص تفسد قلبه ولولطمته أحسنت إليه وهذا موجود لو لطمت أحسنت إليه ولو جدت تبدحه شبما المدح يتصيبه بالهجب الله أعلم ما تأخذ من قلب يدأ الله أعلم ولو قال لك دمامته احنا عزيب عنه سأل درجة لك كان يقول كده حتى يستوي مجحوه وقاضحه درجة كبيرة عز بالأينة طب وكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام كهب مساحب وكذاب ومجنون النبي عليه الصلاة والسلام ولا كأنهم خلوا حاجة ولا كأنهم خلوا حاجة ولا ضضب عليهم ولا جالوا والله طيب ما شوفكم هم يشوف أكثر رجلكم. ما بقيتش الكنال؟ طيب اللي يقول لك مجنون؟ يا رقص طيب طيب بس واحد يرسيل لك بمحمور رسالة أنت أفلان مجنون مجنون؟ طيب أنت عارف رقمه بقى؟ آآ انت ان شاء الله بالليل ها؟ تروح له لو هم كان ده التليفون ده موضوع ثاني لا تروح لمسيكو تعالى يا عم انت زي مجنون طيب اتشوه انما نبر على السلسله تكلموا فيه طعنوا فيه هو النبي عليه الصلاه والسلام اكرم الخلق واشرف ها وما فيه اذن كيف يكذبونه كيف يطعنوا فيه كيف ينسبوا الجنون كيف ينسبوا السح والكهانه ومع ذلك صدره عليه الصلاه في يوم الفتحة فوت عنكم من دخل دار أمي صوفيان فوهابين من دخل كده من فوهابين, فوهابين. ليه؟ عايزين الناس يدخلوا في دين الله في وجهه يدخلوا التوحيد الإسلام التوحيد إيمان الأمور اللي تقص نفسه النبي عليه الصلاة والسلام ما أهضر إلا دم أربعة معانا كانوا يهجون النبي عليه الصلاة والسلام فيصدوا الناس عن سبيل الله في قبله وكانوا يهجون يهجون دين الإسلام ويدمون دين الإسلامي التوحيد فأهضر النبي عليه الصلاة والسلام لمعهم وقال لو وجدتموه متعلقين بأصار الكعبة فاقتلوه الله من بين الأعداد للغزيرة الكثيرة التي كانت تسوب النبي وتطعن فيه وتشتم إلى أخير قال بارك الله فيكم عن أبي حازم الأشجعي عن أبي مرير الدقلق الله صلى الله عليه وسلم ما طيب. من بارك الله من أصبح منكم اليوم صايمة ، هذا به سواح مسلم طرد البخاري قال أبي بكر رضي عنه أنا قال فمن ثبِع منكم اليوم جنازتك قال أبي بكر رضي عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينة قال أبي بكر رضي الله عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضك قال أبي بكر رضي عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعنا في مرئن إلا دخلا لجاج الله شو تزيبقى هذه الصلاة الإنسان الحمد لله يفعله يوم الثنين يوم الخميس يصول الثنين عوم الخميس طيب عرف والله المستشفى هذه يزور مرئين والله يكمل مساكين يطعمهم يسأل فيه جنازة يتصل يروحهم أنا, أنا كنا في بلاد يلمج الكثير من الاخوه كانوا كل صايم يكون في جنازه ويروح يعاود المريض ويطلع مسكين في نفس اليوم الله خساره هو باين من اجتمعوا هذول الاربع فيا باقول حث في الانفاق وكراهه الاحصاء فلاحظنا ابو بکر بن ابي شيده فلاحظنا حفص يعاد ابن غياث عن هشام عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قال أبي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفقي او انضعي او انفجي ولا تحصي فيحصي الله عليك فقل يعني الوضوء يعني تفضل يا استاذ واحد اتدوى واحد يختلف يختلف احيانا حتى يموت احيانا يلفوا بيه الدنيا يدوه وما يحصلوا دواء وعلاجه في البدايه اللي حسد تاخد منه الوضوء وتصبه على المحسد وعلاجه حاجه ثانيه ما في لو ما عملتش كده في البدايه هي صعب ومش حيحصل دواء هذا الدواء النبوي الحاشد للعائن هذا يؤخذ منه ما غسل يدته في ماء يتطهر في ماء معون كبير وتجيب الماء هذا على المحصول بالضبط لا يوجد شيء يستطيع أن ينصر لا يوجد كده أو كده أقول له أنت حكثين وهذا كماية من أعزمه عندك وخلني أغسر يداته في الصحن أعزمه أدخل بسياسة كوبين شيء كوبين شيء أي شيء لكن إذا حكث يعني معنى ده إذا يعني معنى ده إذا ما أسمعني شيء مدى ما أخدش الأسباب نروح ولعنا في الدنيا و ساعتك او ولعنا لك المطعم لا لا الحاسب جنيه ابتدى لا في اشياء قليل اقل مما ذكر اقل من المخططين فهمت برك لما سيت مسائله الحسد والعين لو احنا نفتح فيها افتح كده لما بدء الحطب يشتغل ااا طويله جدا جدا باب الضوء طيب كما انا اطلع الباب دهو حشان نتصلي قطعه باب الآي الحق في الحنفاق وكراهة الاحصائي وفيه ايش ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء انفقي وانضح او انفجي ولا تفصي فيفصل الله عليه المقصود ولا تفصي يعني لا تدخلي ولا تشحي ولا تضني هذا المقصود قال وحدثنا عمر الناقض وزهير بن حرش وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية أبو معاوية باسمه محمد بن خازم أبوية قال زهير حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا إنشاء بن عروض عن بن حزم عن فاطمة بن, بن مندر عن, عن أسماء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفحي انفحي يعضعته بإيه؟ يعني بجونط بتطيب نفس او تضحي او تنفقي ولا تحص ولا تحصي فيخص الله عليك يعني لا تبخلي ولا يعني انفق بلال ولا تخشي من بالعطش ايه تقلدك انفق وانفق عليك ولا توعي فيوعي الله عليك المقصود برضه الشح مش مقصودنا هنا ما تحطش الفلوس في معود لا وتحفظه في درجة أو تكل عليهم مش هذا مقصود المقصود ولا تعف يعد الله عليك يعني لا تشحي فيمسك الله عنك قال وحدثنا ابن نمي قال حدثنا محمد بن بشا قال حدثنا هي الشعب عن عباد بن حمزة عن اسماء أسماء النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نحو حديثي قال وحدثني محمد بن حافظ وهارول بن عبد الله قال حدثنا حجاز بن محمد قال طالب زريش أخضرني ابن أبي مليتة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبروا عن أسباب الزبير بك جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي زبير زبير بن عوراق فهل علي جناحك أن مما يدخل علي يعني أعطي أنفق فقال أرضكي ما استطعت يعني أعطي بطيب نفس بجود ولا توعي فيوعي الله عليك باب الحدث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقارين وكما ذكرت لكم من قبل كان أحد الصلاحين يقول كل يوم هخرج لتصدق وفعلا أخذ عهد على نفسك لتصدق يوميا حتى لو بشيء يسير في يوم الأيام ما وجدش لا ظنم ولا ظنم بصر صغيرك لو حقنا في وخرج حصل أحد مسكين أعطاهانا نعمة نعمة إيه نعم إذا طبقت مرقة فأكثر مآه وتعهد جرامة المرق بيألف القلوب بيطفئ النار شحيذه بالشحناء قال حدثنا يهب قال أخبرنا الليلة بن سعيد قالوا حدثنا القتابة بن سعيد قال حدثنا, حدثنا الليلة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقول يا نساء المسلمة لا تحكرمنا جارتهم لجارتها شوف لا تحكرمنا حتى لو متعطانا شويت من كده احنا في الحاره يجري تهدي لاختها كده شويه كده وشويه فن مطحون وتلفه كده في صوره في كيس صغير كده كم تذهب من الشحنه لو في حدون حاجه تروح تزور معناها قلنا بعلب الكبريت ولا شويه صحن ملوخيه كده صح مش ده موجود في الكره والالياء كنا في الحاره كده يجب أن يكون هناك كان عند العطار يبيعها بالضغط ملوخية مشفة كده كان يعملوها الظهر يغدوا الحرى عليها بيت واحد يغدى الحرى المرغولة له هي شوية كده هم من عند العطار بنصف جنيه يحط عليه شوية ملح شوية زيت شوية السلطة والبهرار الله أكبر أحسن إدارة وأحسن السباق والحرى كلها تأثم من هذه الشوية ده فيه مباركة مش داكن موجود وكان محظبه وبودي لو يحصل حاجه في بيت من بيوت الحاره كل الناس يرجعوا اسعاف كلهم اسعاف سبحان الله اليوم ممكن العماره الراجل بيموت في العماره في الشقه الاولى اعلى ما حدش عارف حاجه ولا جت محدش سلب حاجه ولا حد عارف ولا حد بيسال الاواصر زي زمان ده في وسط الواحد في الازره احسن والله العظيم بركب واحد المريض ابنه عقمه ينفع راضي ليه وراقب يركب معايا خدوا خدوا الدين من... ده ما من هذا النوع قال يعني ساء المسلمات جارتن جارتن جارتن. لا تحقيرا لجالته لجالتها ولو فيرس نشاف انتوا عارفين فيرس نشاف ها انتوا لكم الفرس ده هو ايه الكوارث الرجلين بس مش بتاع البقر ولا الجموزة بتاع الغنم ليش فيها حاجة ما فيه في كده اقول الكوارع ما كده ولا مطبوخة ولا حاجة سميح ولو فيه سينا الشأن تعالى ها لا بابه اخفاء ان شاء الله فأجيله الدرس المبنى. سبحانك الله ومحمد اشهد الله الى الى الى الى برسلنا ان شاء الله صباحا يا اخوة ونبقى بإذن الله يجامع بان علم وفضله بعد صوت المجر ان شاء الله